بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ولتغيب ا عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ولتغيب ا عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي يا حبيبي ์อย่าพี่อาบุคราว่าชีว ب ي بي بي ب ี่ลิมอัลย์อย่า ي ี่ ช و ฟักทุกเย็นม ي อาฮับบี้ว่าจะทิ ي و ก يا وردي مقطوفي من أجمل ل ب س ت ا ن توعدو مبتوفي يا أمر الزمان يا وردي مقطوفي من أجمل ل ب س ت ا ن توعدو مبتوفي يا أمر الزمان I n e e رسمت كعوة من لون الربيع خفت بليل الفرقة ض ي ع ن ي و ا ل ض ي ع رسمت كعوة من لون الربيع خفت بليل الفرقة ض ي ع ن ي و ا ل ض ي ع م จ ب ا ن ي, ولا ولا ي بي بي و อัน ل ا يو ะและวะและเยาว์ยาพี่บีวัดสัมอ